وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَنْ анхум самъухум ва ла абсарухум фама агна анхум самъухум ва ла абсарухум ان كانوا يجحدون بآيات الله ان كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم مما كانوا به يستهزئون